أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلقكم من نفس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 mm In... نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعلني الله أنذاذا ليضل عن سبيله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 هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين رَبَّكُمْ اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجره الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أولى المسلمين عصيت ربي عذاب يوم عظيم فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم واهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل مبين من النار ومن تحتهم غلا ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقوا والذين اجتنبوا الطاوت أن يعبدوها وأناهوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون t أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا بنهم لهم رفوم من فوقها رفوم مبنية تجري من تحتها الأنها. وعد الله لا يخلف الله الميعاد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 ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصرا ثم يجعله حطاما En in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 أولئك في ضلال مبين الله نزل أحد dan het Hadith-kebab, metcha bijna, meteen sommen die nul wa en ila om naar de بيبي ما ومن يضلل الله فما له منها أَفَمَنْ يَتَّكِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكِينَ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 ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون Kur'anaً عربياً غير ذي عواج لعلهم يتقون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 فمن أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهِ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْلِ وللكافرين والذي جاء بالصدق وصد قبي أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنكم وا الذي عملوا ويجزيهم بِأَحْسَنِ باحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه Wanneer je de الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله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 إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من يأتي عذاب dit wa een beetje een إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ للناس بالحق فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ we zijn er niet om het leven te veranderen.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 يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكهون اتخذوا من دون <الله شفعاء> <قل> <يعقلون> قل لله الشَّفَاعَةُ جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ شْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِهَا هُمْ تبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب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 وبدا من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون fijza mensen en بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون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 السيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين اولم يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون O liebbedieners, die ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون.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 أو تقول له أن الله هداني لكنت من المتقين أو تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَهُ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بَلَقَدْ قَدْ جَاءَتْ Kaya kiefen zat ويوم الْقِيَامَةِ ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمس Zoomen, zoomen, laat je mensen en ze